يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهرونه بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون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 يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبهوا ان تصيبوا قوما بجاهله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين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 وكرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانِ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فضلاً من الله ونعمه والله عليم حكيم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 يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوخ بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ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 يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَن أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن قُلْتُمْ صَادِقِينَ إِن